خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَرضَّ بِالحَّ يكَِر الليلَ عَ النَّهَ وَُكَوِرٌ النَّه رَ الليل وَسَخخَرَ الشَّسَوَ القَمَر كلُّ يَجِل أَجَلِم Allahu Al Aziz Al Gaffar. Xalak kum Nefsi Uaipetin, Thumma Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas Zalikumullah rabbukum lahu'l mulk la ilaha illa hu fa e tekkfuru fa inna allaha ganiyun ankum wa la yarda libadatihi al kufur wa in tashkuru yarda hukum wa bikum bima kuntum ta'malun innahu alimun sudur wa iza massal insana bahumuni ban ileyhi summa iza khallahu ni'meten minhu nesi ma kana yad'u ileyhi nesi ma kana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 dünya hassa ve arzullahi vasıعه إنما يُوفَّ الصابرون أجرهم بغير حساب والإن أُمِرت أن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 قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين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 طاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فالذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب افمن حق عليه كلمه العذاب اف انت في النار لكن الذين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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ما فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به ثم يخرج به ما يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكر لأولي الألباب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 Allah ﷻ nızla ﺍﺤﺴﻦ ﻟﺤﺪﻴﺚ ﻭ ﺍﻟﺮّﻛﺎﺒﻪ ﻣﺎ ﺍﻟﺸﺎﺒﻪ ﻣﺴﺎﺋﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠُلد ﺍﻟﺬين ﺍﻟﺨَشﻮن ذالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ أَفَمَن يَتَّقِي وَجْهَهُ يُسْلَمْ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 الدنيا ولعذاب الاخره اكبر لو كان يعلمون ولقد الله ربنا للناس في هذا القرآن من كلمة لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون وَرَأَى اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِ فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمَ لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ İnne kimeyitun ve innehum meyitun. Thumma innakum yuva al-kiyameti gün derbikum tahtasim. Sadek Al-ahzim. A'udhu billahi minash-şeytanir-rajim Bismillahirrahmanirrahim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 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّقَوْا وَأَنَّهُمْ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَدْزِيهِمْ أَدْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ لَا يُخَامِفُ نَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ, فما له من مضل أليس الله بعزيز ذن إِقَامَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ neye in Allah bı zır? Helhun kaşifat zırı? Helhun kaşifat zırı? Ev aradı bı rıhmet? Helhun mumsika tı Allah. عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من سيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب قيم إن أزلنا عليك الكتاب لناسب الحق فمن تدافع لنفسه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 قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعطلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض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 قُلِ اللَّهُمَّ مَفَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا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 والذين ظلموا منها أولئك سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما لهم بمعجزين أَوَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَبْشُرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدرُ İn fi zālik la ayaṭil qāmi ya Allah yararızın bjiyga. Innahuu al-ı Gafur al-Rahim. Ve anibu ila Rabbikum ve aslimu lehu min qabli ayyetikum Malajın sarın. Ve tebegü ahsen ma azil eliküm bil Rabbiküm bil. Qabli aytiküm أنت قُلْ نفسي يا حسرة على ما فرَّتُ في جمْبِ اللَّهِ وإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ تقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرعة فأكون من المحسنين. بَلَا قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ مُجُوهُمْ مُسْبَتَّةً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 الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ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 وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطبيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق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 قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين وين دخولوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى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 وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأرثنا الأرض نتبوأ منها الجنة حيث نشاء فنعمة اجر العاملين